بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتني القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْ مَّعَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غصة وَعَذَابًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْ أُلْهِهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غصة وَعَذَابًا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيفا، السماء فطر به كان وعده مفعولا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْفًا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتبا عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أجر واستغفر الله